فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ رَتَبُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لَهُمُ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبِينَ لهم الهدى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 وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانه